بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله السيدين الاهرين ايضا مما يمكن الوكتبال به على نهيض وطاية الأرض وولاية وصي الروايات التي سنفرأها إن شاء الله لولايه لولاية المؤمنين ذلك أن في تلك الأيام السائلين الذين أو المستفيدين شعبه الذين استفسوا الإمام عليه الصلاة والسلام وسألوه عن رضي عن تجاه الأيتام واموال الأيتام أخذ يكون كل ذكي الروايات سمع يبتدخ ان شاء الله فينا نهراه يكون في كل ذكي الروايات أكدوا عنوان أنه هذا الأب مات بلا وقيد ما مع أي ما وقيد فشي سيب معها الإيسان ومعها الأموال شي سيب الإمام أجد وواضح من هل بار؟ ومن هل سؤال؟ ومن هل واضح؟ انه اذا كان مرتبزا لدى هؤلاء السائلين كان مرتبزا بصحة الوصايا وكما وكمامية الوصايا وبأن الوصي الأثناء ما يعلم رصيا. على أولاده وعلى أموالهن الوصايمات ذهن ولهذا أحدوا في موضوع السؤالهم أدن الوصايم قضاء والإمام لم يردعهم عن ذلك وهذا دير على تأييبهم فيما هو ليستكتن ذهن فكنت ليسلسى الروايات تجل على مدود الوصايم وايضا كل الروايات لا اطلاق لها لغير دائره المصلحة يعني في كل الثروات ما راح على ما اطلقناه في الدرجه الاولى من الولايات العز وجل إن انه ما متغير بس بالمصلحة، إنما متغيره بعدم المرشد. هذه الروايات أيضا ما لها أصلان بالنسبة لفرض النحسك. أصلا بالنسبة لهذا عدم المصلحة ما له أصلان، لأن هذه بسبب بيان ولايه الوصي حتى ناخذ باخلاقها إنما اخطاء الفرض كما قلنا في بعض الادوات السابقه إنما اخطاء فرض ان يهيئ بل مات بلا وحي مات ولم يعين وصيا احنا ببركه هذا السؤال وببركه شي هذا امرت الزمان ان انه الوزان الوفي ولي والاكل يبغى حمال ان في جائرة المحصفات وليس في جائرة علم المحصفات هذا تكمل لبحث امس الان نريد ان نبحث البحث الجديد وهو الثالث من اولياء العاقر لدى فقدان الوليين الاولين يعني او الطبقين الوليين من الولايات وهما الابو الجبن الناحية ثم الوصيل الناحية إذا تجاوزنا هذين الوليين الثالث من أولياء العرض أدين المؤمنين وهذا نبيله ومن روايات روايات صامة السنب دلت حراب اولا الرواية الاولى صحيحة محمد ابن اسماعيل ابن بزيع اذا تفديه من الوسائل محمد ابن يعلم عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعيل ابن بزيع قال مات رجل من اصحابنا ولم يكف فرفع امره الى قابل كوفر القابل في, في زمان الامام رضي الله عنه في زمان الامام الجواد عبد الجعفر كثير ينطبق على الإمام الجواب بأنه الأشهر إما الإمام الباطر أو محمد بن إسماعيل هذا زعم تأخر عن الإمام الباطر أو الإمام الجواب. ما ترى رجل من أصحابنا محمد بن إسماعيل يبيع للإسلام قصة قبل أن نصل إلى سلام الإمام. مات رجل من أصحابنا ولم يوسف فرفق أمره إلى قار الكوفة فسير عبد الحميد القيم لمالك قار الكوفة قال هذا أن وليا واعتقد أنهم هم يعتقدون بصحة قضائهم وظلايتهم قالوا أن أعين لهم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 اراب بيع الجوار وعفق البور باع المطائل ان وصل الي الجوار وهنا وعفق البور عند الاهن اذ لن يكن الميت سير اليدي وصيته الميت مطلق يا عبد الحميد وفي اليه وَكَانَ قِيَامُهِ تِيهَا بِأَمْرُ قَاضِي هل, هل هذا امر قاضي خُدّ عليّ الله والقاضي قاضي يُعْفُ في تقاضي عدد كان قيامُه تيهَا بأمر قاضي هنا هو قلبك لأن مهن فرود فالأمر في فرود شديد فهو أفضل فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقيت له يموت الرجل هنا أنا جاءت بالقصة إلى أبي محمد دين إسناعي المبزيح يميت له يميت الرجل من أصحابنا ولا يلقي إلى أحد فيخلف جواب فيقيم القاضي رجلا منا مخصود عبد الحميزة عميزة رجلاً منا فيبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنه النتهي كما ترى في ذلك قال الإمام عليه الصلاة والسلام إذا كان القيم لي مثلك يا محمد بن إسرعي الله قد واحد مثلك انت صار غينا ومثل عبد الحميد صلابا سبيل الوسائل المجلد السابع عشر بحسب طبعة آل البيت الباب السابس عشر من أبواب حسب الوعى شروطه الحديث الثاني طب في سماع يا سلامه يا انا اذكر الشيء من الروايه لا داعي لي سارد لي بالتفاصيل عن نفسه وكثير مما عمله هناك لا غنى هناك حاجه الى البحث يا سبحانه المبصل ان اردتم نادري كثار السيد الكوثر انا الخصص الكلام في جمله مختصره كلامي هذا انا اقول انه اذا إن كان القيم به مثلك يا مثل عبد الحميد هذا المثير في اي شيء إذا كان بيّن به مثلك ومثل عبد الحميث فلا بأس مثلية في أي شيء لا يفرور احتمالها مثلك يعني شيعي مثل ما انت أو عبد حميد رجل احتباط الشيعة مثلك يعني فقهاء بعض ومشكل ذكرها الاحتمال هم حتى تحترين يعني. يعني ان تشوفوها الان فقهاء اهل البلد عبد الحميد مثلا يتدرج في الشرح وسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن اسحار الوجيع لا شك في فضله في الاييد في رعايته الكثيرة كل طبقه من البواد في منطقه زمان ما عرفه قال عبد الله صار من ازاقه اكثر من كمحمد النساء علم الله يعاد يقيمان يعد احد فكهاء الشيعة هل المقصود ذرحة اقبتها بالاهتمال فرحة هل المقصود الفقاهة او العزالة او الوفاقة ام ماذا ما دام لم يذكر في الاباهير عن الله لم يملك طبيعي يجب ان نقتصر على القبر لانه لان يخالف اقصد ولا احد على اخذ صلاه العصر فلا بد من الاقتصار على التغيير التغير المتسكن من يستمع فيه سوتان حتى تكوين اولا التشيع بالنسبه للعوائل الشيعيه مثل قراره بالنسبه لآيات النبيه مجلى المجلس يتق هم هم من ينجي لماذا نصرت ان نكون لي من لكن بالنسبه للعوالي الشيئية لا شك انها يعني يفتمن معه لا شك ان يكون التشيح شر هذا اولا ثانيا العدالة العدالة التي هي اصص من الوساطة في التصرف يعني فقط فقط في, في تصارفاته بل أكثر من ذلك يكون عادل احتمال أن يكون مثل كابيّ، ديه كابيّ هذا الاحتمال هو لعل محمد مصطفى الديوقة الحينان الحميد حمدان مصطفى حمدان عبد لكن عبد الحميد عبد الله عادل مكتا ليس فقط البداية كسرت وثابي وإنما العدال. بهار النقاد يسمونه، يسمون اما أما كيد الفقهاء الذي يقول أيضاً في, في النقاد لا أتحسّن لأحاف، كيد الفقهاء أورثان مفهوم، هذا القيد ممتنع، لأنه من الواضح أن الفقهاء ليست دخيله. من خصم التساطق فماشترق بأن يكون يعلم بالمسائل ولو ينبذل التقليد مثلا هو جيد يعلم إلا لو لم يعلم بالمسائل قد يخطئ من الناحية الفقهيه قد يخطئ اما السطاة بالجأة المبالغ ما ثبت السطاة خب هذا ليس أفضل السطلائي ينظف أمناثرات الحكمة والموضوع فهذا ما السطاة فيبقى العدالة يقولهم التشيع يعني العدالة لقد ما قول اتفاق العدال بنسبه للسنه العداله, من نسبة من السنة العدالة مذهبهم وان لم يكن شاء لكن بالنسبة لي او في نهايه الدين الاطفال الاطفال شيعه قليلا التشيخ والعداده مولانا أن نتكلم في ولاية الحاكم الشرعي هذا بحث حياتي ان شاء الله لا لماذا لا في راح انت وصيط على الان بأقوان بحث انت انه اذا كان مخصر من الشيح ما صارت ان يكون شريح ايه اكبر مخصر هذا ان يكون اكبر مخصر انه يتحد خطأ يسن ان يكون شريح ايه اذا تحتملين شوفوا اذا تحتملين شوف... اذا تحتملين هذا... انا انا كد اقول انه قد, قد هناك فليكم العنص رافعا هل سنس أقولكم أنا هذا بعض رأيكم إذا تحملينه صح إلا بدنا نرى استقرار عليه بدنا نفكر هذه هي الرؤى الأولى. فجيء العدالة شاطر العدالة فتشيحا قد بمعنى المعام يدخل فالعدالة يغرغي الشيء ليس عادل النفر على كلها ان العدالة يتوصل يعنيه العادل فنحتمل أنه شاطر العدالة مميز يكفي اليسود لتصادق يابع احتمال وارد إذا كان مثلك يا غير مثل عبد الحميم مثلك تشينه ومغير تشينه يحتمل أن يكون مجاعدة وفاقة لكن المتاكم وراي الحدوين منه الرواية الثانية صحيحه إسماعيل بن سعد الأشعري هذه هم أظن في نفس الباب الحديث الأول من نفس الباب عن محمد بن يعظيف عن محمد ابن يحيى وغيري عن احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن فعد العشفى سألت الرجل عليه السلام عن رجل مات بغير رصير وترك اولادا بكثانا وظلمانا صغارا وترك جواري و هل يستقيم انتباع الجواري؟ قال نعم هذا مات و ما عنده ملأت طريق لبيع الجواري قال نعم فشو طريقه بعد ما باته. هل يستقيم انتباع الجواري ممكن في شفال بيع الجواري؟ قال نعم لكن الشيء الذي يشيء في المطار المطار المطار المطار المطار المطار الرجل يموت المطار المطار المطار ولد صغار المطار أي المطار شراء شيء من خدمه المطار من غير أن المطار القاضي المطار المطار قابل جور المنصوب من قبل الخليفات لن يتولى بوضعه بوضعه ما تولى بوضعه من غير أن يتولى قابل بوضعه فإن تولوه قعب قد سرى بوضعه ثم بينهم الورثة قالوا نبعل هذل سسمونه القابل اه اه اه القابل مختار القابل لهم توافقوا على قبائل فقاضي هم بينكم توافقوا عليهم ليس القاضي الممسوس فإن تلّه قاض قد غروا به ولم يستعملوا الخليفة الخليفة ما عمسى لقاضي إنما هم بينكم ألي طيب الشراء منه أم لا يجيب الشراء من قال عليه السلام إذا كان الأكابر من ولده نحو في البيع الأكابر يجب أن يكون لعبا الأكابر هم محفظ ولي بعض الأكابر هم يجب أن يكون لعبا فإذا كان الأكابر من ولده نحو في البيع فلا بس إذا رغي الورث بالبع وقام حجل في ذلك هذا وقام عبد لأخبار أشياء صغار صغارهم يكون كده لابتاني كبار وغروا بالبعض بعدين مش كل ما يسمون الورثاء هم وليون بعد لكن بما أنه صارغ صغار هم. ولهذا يقول وقام عبد لأخبار هذه الروايه آه... ظاهره انتشار العداله وعليه فان كانت الروايه الاولى مجمله وكفرناها رواد محمد بن اسماعيل بديع انه مثلك ومثل عبد الحميد المثليه ماذا مجمله فقال الروايه شهرها في عنا المقياس العدل، فلن ولا يتقدير المؤمنين على أموال القصر مع عدم وجود وسيلة به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 ولكن القنصار صح حتى ي... من ما ما ما يجي يعطي هذه ولا يمنع الدرجة الثالثة والما يجي يعطي عليه الصلاة والسلام دائرة من التصرف أوسع من دائرة تصرف الوصي يقول هذا وصي ما عنده شن سوي من الى اه... الى اه... غير الوصي الى من ليس وصيا والقيم لامرهم يقول عليه صلي والسلام عليه عدالنا فهذا اعطانا ما ما انه يعطي ااا دائره من صلاحيه الى اوثق هذا من درجات الطالب الصوف الابراهيم الاولى, الأولى. الدرجه الثانيه الوصي هذا الامام لا يجوز ان يقضي في شيء اوثق من دائره ويساعد الوسيط. ويساعد ما نفترض أنه هذا يصبح لمنزل في الوسيل ويساعد ما هذا فما الاطلاق لموضوع عدم المصلحه أو له أي لموضوع أبن المخلحة حتى لو لم تكن هناك مصلحه فلا بأس إذا رضي الورث تكتب بالبيع وقام قبل في ذلك طبعا المصلحه مصلحه النجيل ان النجيل انه المجنون عزيان هذا الاحتماله أن المجنون لا لحظ من بد من لحاظ المصلح وأكارب من ولدهم دامية وهم يلحظون مصلحتهم يعني قد يكون هذا البيع للاحتلال هذا فقط لا مصلحه ولا مصلح. طبيع. لكن بما انهم يبدون السنين على كبارهم يبدون يأكلون حسّتهم على ضرّة بعضهم ما يخلو بدل بدل هذا العاد وما يأكل بده فما يضيع أن يقال أنه المص المصلحة للأخار المجميع يعمل أن الصغار لا يقوى الرغم والكبار ينتفقون مشكو. الصغار يقوى الرغم له وانك يطلق ما بيضه لأن الوقت هم للكل هذا الحق أن يقوى الرغم أن الصغار لكن الصغار إذا ما يقوى ما تقرروا والكبار يفرضون يتسلمون يعني يفرضون حقوقهم عن حقوق الصغار وقام عبيل في ذلك يقول يعني هل نقدر المصلحه المصلحة صح, صح, صح اما ان نقول اصلا الروايه مدل على المصلحة مدل فمدل لازم تدل على كفاة عدم المصلحة لله het is niet zo dat het niet kan doen. is Dat is een heel هذا ايضا نفس المجلد, المجلد السابع عشر لكنه في باب اخر الروايتان اللتان كانت طبعناهما كانتا في الباب السادس عشر من عهد البيع وشهوته هذه الروايه في الباب الخامس عشر محمد بن العزيز عن ايه من اصحابنا ام سهل بن زياد عن ابن ماهو عن ابن رؤى وهذا السند وعيكم بسهل بن زياد ولكن بعد روايه بعد روايه رحم رحم روايه يقول ورواه الشيخ بن عن حسن بن ماهو وسال بن زياد من ابن محمد المعفوض عن عدد من أصحابنا عن سعيد المزياد عبد المحبوب محمود، سيخد كنتي راويه لسنده إلى عبد المحبوب فعبد المزياد يمني فكنت مشكلة حساب في قواة صفحة بقالت أرى الحسن موسى عن رجل ديني ودينه قرابة واحد من الأخاني الأقوبائي مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوصف فما ترى في من يشتري منهم الجاريه فيتخذها ام ولدك فما ترى في بيعهم قال فقال عليه السلام ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم، باع عليهم، ونظر لهم، وكان ماجرا بهم إذا أُذن يقوم بأمرهم، وخل بيع عليهم، يعني أن تاع يبيعها على ال... على الصرا، يعني يبيعها للناس على الصرا، وكان ماجرا بهم بأجرهم. ويجو فمع ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد هذا السائل يركض على خصوص الجاريه القرار أنهما يريد نفران وللأخص يريد ان يرع لها أم ولد فقال لا بأثب ذلك إذا ضاع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم ان يجبوا فيما صنع القيم لهم الناضر فيما يسلقهم ما أريد أن أقيم أن ينظر فيما يسلقهم شكوية خب الرواية واضحة في شاط الوثاقة يعني يقول الناضر بما يسلقهم هذا الذي نعلم أنه ينظر المثلح عيد بلحث في ما لا يكون فيه نصر، فعلى الله من شاء الله تعالى. فهل نضع معارضة؟ بين هذه الرواية والرواية السابقة، الرواية السابقة قال وقال مقام حد من يعني كان ظاهره شاب العداء. هذه الرواية تكون.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 كيف هو يفيد؟ على هذه الرواية لا تنفي شرط العدل، وذلك لأن رواي الشربة الإصلاح الناظر فيما يصلحهم شربة الإصلاح. في القيم هذا الذي هو قيم الأوليون يشيبوه في عن سيخوه يقول موضوع الرواية القيم أو الولي الإمام يريد أن يقول يشتغل في عمل هذا القيم والولي يجب أن يلتزم بخطوة المصلحة وجه أما من هو القيم أو الولي الشرعي القيم الشرعي أو المغالي شرعي من هو قد ألمان ليس بسبب بيان ذلك إننا هذا موضوع النفس النص ليس بسبب بيان موضوع نفسه إذا ما أريد ذلك تلك الرواية ذلك على أن القيم عبارة عن, عن عدول المؤمنين أي ولأ أرى عن عدوله فلا تعرف هذا كلام سيد حضرة الله عليه ولكن أنا فهم ذلك الشكل أنا أقول أنهم قد في الرواية. اما الدرجه الاولى من الاولياء وهم الادوات التي تم نجده الدرجه الثانية من الاولياء وهو الوصي نميه بعد هذا الفار السائل يترى ويقول انه هما تقيمه بعد بعد هذا الفاظ يقول الامام ان كان له وليين يكون بألم هذا وليين معنى الولي الشرع لأن الولاية شرع هي بعدها الولاية بالدرجة الأولى مموج وهي الولاة بالدرجة الثالثة مموج وهي الوصل وهو وهو الوصل يقول إن كان لهم يلي يقوم الأمرهم الولاية بالدرجة الثالثة فالآن الإمام يبين الآن الإمام يريد أن يبين ولايته. بدوازة مثالفة إذان قوله إمكان لهم وليا يقوم بعملهم مقصود البليل غرفي يقينا نظينا لأنه ظاهر ظاهر وأنه يفرض وليا وأن إذن يقول هذا الولي يجب عليه أن يراعي المصلحة حتى يأتي في الفئر رحمه الله ويقول هذا الولي اشهر ما هي شرائط ولا يكسر صلى على العداله. الشارع يمكن مفروض الرواية ان الولي الاول موجود وهو الاب والولي الثاني موجود وهو الوسيقى والولي الثالث الان الامام يريد ان يبينه فضيه ان كان لهم قيم الأبرشم إذا باع عليهم القيم لهم القيم ظهروهم القيم الأرض في الأرض المتعارف هذا يعني في الأرض المتعارف ممنوس في داخل العشيرة في داخل الأسرة في في أولاد الكبار من المأمونات كمان يسقيهم له. او حتى اذا اولاد معنى يكون انزغار في جيرانه في في كل اصدقائهم يأتي ان يقول امرهم هذا المقصود هذا وعن اذن الايمان لم يقترف شرط العداد اذا ظاهر الظوايا والله العالم ان شرط الوفاق بقدر ما نفهم من هذه الرواية الوفاق الكافر شرط الوفاق ف... الكافر سيضع الثقار بين هذه الرواية والرواية السابقة اللي قرعناها والتي في على شرط العدالة وحمد إذن الله أردنا أن نعمل بالاستيار وأن نكون وأن لا نقالف لها بالرواية ولا بالكروية راحكم المتوقف العادل طبعا يعني دار أن نحمل هذا أن في أمر فيما يصلحون نحمل العنوان على أن رجل عادل يقضل في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 وقد قلنا القدر المتواتر من, من مجموع روايتي العابد هذا هو الحال في الروايه الثالثه بابيه في الروايه الرابعه